ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا للآية لي هذا الباب التاسع والأربعون من أبواب كتاب التوحيد وهو يتعلق بكفر النعمة قد مر معنا مرارا تفصيل فيما في سبق ولكن مصنف رحمه تعالى كعادته أراد أن يفرد لكل مسألة من هذه المسائل التي تعم بها البلوى بابا والا قد سبق بيانه فيما فيما سبق باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن اذقناه ضمير يعود الى جنس الانسان والمؤمن يمنعه ايمانه ان يقع في ذلك ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته اي اصابته اثرت فيه ليقولن هذا لي وهذا كفر بنعمه الله تعالى وكذلك اعجاب به بنفسه هذا لي قال هنا الشارح أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمه بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد ضراء مناف لكمال التوحيد مناف لكمال التوحيد أي كمال كمال الواجب لأنه قد يعبر ان كان هذا خلاف الأصل ان يعبر عن أصل التوحيد بكماله فليذ يحمل على كمال أصل التوحيد وقد يراد به ما زاد على على الاصل انتبه حينئذ من السياق والسباق قال مناف لكمال التوحيد أي الواجب حينئذ يكون آثما يكون آثما أي يقول تعالى ولئن اتينا الإنسان خيرا انظر أعاد الضمير لا إلى, إلى الإنسان جنس الإنسان وإن كان المؤمن الأصل أنه يمنعه إيمانه أن يقول شيئا من, من ذلك بل المؤمن كامل الإيمان يسند ذلك إلى إلى الله عز وجل ويعتقد بقلبه أن ما أصابه من نعمة سواء كان بعد ضراء أو كان ابتداء ينسبه إلى خالق جل وعلا قال ولئن آتينا الإنسان خيرا وعافية وغنا هو الذي عبر عنه بقوله رحمة منا من بعد بلاء وشدة أصابته مسته أصابته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي حصلته بسعي واجتهاده فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه إني كنت مستحقه فكفر نعمة الله إذا لم ينسبها إليه تعالى ولو قيل إذ كان اولى إذ لم ينسبه لانه يكون تعليلا فكفر نعمة الله كفر نعمة الله كفر النعمة هذا لا يكون أكبر في الاصل قد يكون أكبر لكن الآصل حمله على على الأصار وعلنه هنا بقول إذ لم ينسبها ينسبها إلى الله تعالى والاصل فيه نسبة النعم إنما يكون إلى الباري جل, جل وعلا قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعض الأقوال المتعلقة به بهذه الآية قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به يعني بسبب عملي وأنا محقوق به أي مستحق لذلك وهذا الآثر رواه عبد بن حميد بن جرير بنحوه وعلقه البخاري في صحيح أو ثابت صحيح عن ام مجاهد في تفسير الآية هذا بعملي أي بسبب عمل البال سببية وأنا محقوق به يعني أنا مستحق على الله تعالى أن يعطيني هذه النعمة فكأنه رأى أن عمله يكون ماذا حسنا وموافقا لربوبية رب جل وعلا وألوهيته قال هنا أي بكسبي وأنا خليق به وجدير به جدير أي مستحق لذلك المال مثلا إذا كانت النعمة مالا قال رواه عبد الحميد بن جرير نحوه قال الشارح شخص سليمان رحمه تعالى تيسير ظاهر كلام مجاهد أن القائل نسب الإعطاء إلى ربه وسببه فجعل السبب في جمع المال بسعيه جعل السبب في جمع المال بسعيه والمعطن ذلك هو الله لكنه استدل بذلك على أن الله إنما أعطاه هذا المال لكرامته عليه فإنذن خلل جاء ليس من جهة الإسنات وإنما من جهة الاستحقاق ولذلك قال مجاهد وأنا محقوق به أي مستحق لهذه النعمة هذا كذلك خلل هذا كذلك خلل ثم أمران الامر الأول نسبة النعمة إلى خالق جل وعلا أو نسبة النعمة إلى غيره جل وعلا ثانيا نسبة النعمة إلى الله تعالى ولكن يرى أنه مستحق هذه النعمة هذا خلل آخر يكون مضافا إلى ما سبق أي بكسبي أي هذا بعملي أي بسعي في التجارة وأنواع التكسب وعملي بالأسباب الجالبة لي للرمح وهذا قد يكون كما مر معنا اسناد السبب إلى السبب الشرعي أو الكوني أنه لا بأس به إذا اعتقد أنه من عند الله تعالى وإنما يأتي به بالتعبير فيما يتعلق به إضافة الشيء لله الله تعالى إذا كان مهما أو يخشى من, من نفسه أنه إذا اعتاد الكلام في ذلك قد ينسبه إلى, إلى نفسه قال هنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد من عندي لا ليقولن هذا لي قال ابن عباس يريد من من عندي هذا يختلف عن تفسير مجاهد رحمه الله تعالى أن يريد بقوله هذا لي هذا من عندي وقوله هذه آية ثانية ذكرها المصلف رحمه الله تعالى قال إنما اوتيته على علم عندي قاله قارون فخصب الله به الله عقوبة له على علم عندي أضافه إلى نفسه عندي هذه فاسدة قال قتادة في تفسير هذه الآية قول قارون على علم مني بوجوه المكاسب فيكون علم حينئذ عائدا على الإنسان أي إنني عالم بذلك ولا فضل لأحد علي فيه ما جاءت هذه النعمة إلا بسبب الحنكة والخبرة والنظر في أنواع المكاسب هذا لا شك أنه غرور وإسناد الشيء إلى غيره والاصل أن يسنده إلى ربي جل وعلا قال رواه عبد بن حميد وابن المنذر بن أبي حاتم وقال ابن كثير قال قتادة على علم عندي على خبر عندي قال وقال آخرون يعني غير قتادة على علم من الله أني له أهل هذا كقوله فيما سبق وأنا محقوق به يعني الله عز وجل هو الذي أنعم علي لكني مستحق لي لهذا ولا شك أن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه يعتقد أنه غير مستحق لأنه بذنوبه يكون قد خرج عن عن الأدب أقل ما يقال فيه ذلك وقال آخرون على علم من الله والعلم على هذا عائد على الله تعالى اي على علم من الله أني مستحق له وأهل له قال هنا قاله السدي والبغوي وابن جرير وغيرهم وهذا معنى قول مجاهد اوتيته على شرف وهذا من معنى قول الثاني محقوق بي لشرفه رواه ابن جرير وغيرهم وليس فيما ذكره اختلاف وإنما اختلاف تنوع ليس اختلاف التضاد ينسب هذه, ينسب هذه النعم إلى غير الله تعالى أو ينسبها إلى الله تعالى لكنه يرى أنه مستحق ان الله تعالى كأنه يجب عليه أن ينعم عليه وليس فيما ذكره اختلاف وإنما هو أفراد المعنى ونحو هاتين الآيتين قوله تعالى ثم إذا خولناه من نعمة منه قال إنما أتيته على علمه أي أنه في حال الضر يضرع إليه إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوهم ثم إذا خوله أعطاهم نعمة منه طغى وبغى وقال انما أتيته على علم يعني انا صاحب علم اي لما يعلم الله استحقاق له ولولا اني عند الله حظيظ حظيظ لما خولني هذا لما خولني هذا لولا أن لي مكان عند الله تعالى بسبب عملي وقربي ونحو ذلك لما اعطاني ولا شك ان هذا يعتبر من من الغرور والاعجاب بي بالنفس قال الله بل هي فتنه أي ليس الأمر كما زعم كما كما هذه المظاهر متعلقة بأمور الدنيا قد يعطاها الكافر ولا يدل على رضاه الله عز وجل لا يرضى عمل الكافر ولا يرضى الكفر وقد يعطى المؤمن كذلك ولا يدل على أن الله تعالى قد رضي عنه اذا فرق بين نوعين بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه لنختبره فيما أنعمنا عليه أي يطيع أم ياصر أن يشكر أم يكون من الكافرين إما شكر وإما كفر والشكر يكون بإسناد النعم إلى معطيها وعدم الرضا عن النفس والاعجاب به بالنفس لابد من الاجتمال على هذين الأمرين أن يطيع أم يعصي مع علمنا المتقدم بذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ليس أكثر الناس الأية. ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه استدراج وامتحان ليشكر أم يكفر إما الشكر وإما, وإما الكفر ولا يكفي في الشكر ماذا أن, أن ينسب هذه النعم إلى الله عز وجل بل لابد أن يعتقد أنه غير مستحق لهذه النعمه لقصوره قال قد قالها الذين من قبلهم أي قد قال هذه المقاله كثير عن سلف من الأمم يعني قارون أشباهه فإنه قال إنما أتيته على علم عندي وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أنه يستحق ذلك لما أعطيه لولا أنه يستحق ذلك لما أعطيه هذه عامة في الكفار وفي المؤمنين لا يجوز أن يقال هذا القول ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث في قصة طويلة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها متعلق بخبر خبر من بني إسرائيل وأراد به العبرة ليس المراد مجرد الخبر فإنما المراد العبرة والعظه قد كان في قصصهم عبرة لاولي الألباب قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع واعمى إن ثلاثة إن حرف توكيد ونصب ثلاثة هذا اسم إن أين خبرها محذوف لأن قوله فأرادة اراده الف هنا منعت ان تكون جمله اراده خبر عن عن ان فلما دخلت الفاء حينئذ هذه الف فصلت لانه اذا جاءت الواو حرف العطف مطلقا إذا جاء حرف العطف فما قبله كان مبتدا لا تبحث عن عن الخبر بعد حرف العطف هذا لا يوجد في لسان العرب انما يكون قبلهم إذا هنا قال إن ثلاثه من بني اسرائيل هذا نعت لثلاثه من بني اسرائيل جار مجروم متعلق محذوف نعت لي ثلاثة أبرص هذا بدل من ثلاثة حينئذ أين الخبر لابد من, من تقديره دل عليه السياق إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فاراد أنعم الله عليهم فاراد إذن الخبر يكون محذوفا وعلى حذف الفاء إذا حذفت الفاء حينئذ تكون هي الجملة هي هي الخبر الجملة تكون هي الخبر إن ثلاثة أراد الله, أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم قال فأراد الله أن يبتليهم هل إرادة هنا كونية أو شرعية؟ كونية نعم إرادة كونية ليس شرعية قال هنا أبرص وأقرع وأعمى بالنصب يعني أبرس بالنصب بدل من اسم إن اسم إن ثلاثة بدل من اسم إن والابرص من هو الأبرص؟ من به داء البرص؟ برص الجسم برصا من باب تعيب فذكر أبرس والانثى برصاء والجمع برص كاحمر وحمراء وحمر هو نوع من من المرض وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج مزاج البدن مركب عليه من الطبائع والطبيعة مزاج الإنسان المركب من من الاخلاط قال الاقرع من به قرع وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم وهو الصبيان ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه زوال الشعر أو بعضه والقرع الصلع كذلك وهو مصدر قرع الرأس فعلا من باب تعب اذا لم يبق عليه شعر قال الجوهري إذا ذهب شعره من آفة إذا ليس خاصا بالصبيان بل هو ورجل أقرع وامرأة قرعاء والجمع قرع كأحمر كما سبب وذلك الموضع من الرأس القرعاء بفتح الرأي هكذا قال وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه والقرع الصلع والاعمى من فقد بصره ولا يقع إلا على العينين جميعا قالوا اعمى قال هنا فأراد الله أن يبتليهم عرفنا أن الإرادة كونية اراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم بنعمته بي بنعمته كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه فالبلاء لا يكون دائما به بالشر بل قد يكون بي بالخير وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر ولفظ البخاري بدا لله بدا لله بالباء الموحده والدال المهمله وكسر لام الجلاله لله قال ابن قرقول باللام قرقول وهو ابو اسحاق ابراهيم ابن يوسف ابن قرقول الوهراني صاحب مطالع الأنوار على صحاح الاثار قال ضبطناه بالهمز يعني ابتدع بدا لله هكذا يعني ابتدع بدا لله ورواه كثير من الشيوخ بلا بلا همز بلا قال هنا أراد الله تعالى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الابرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به أي بسببه الباء قال هنا اللون هيئه كالبياض والحمره معروف اللون والجلد ظاهر البشره وهو غشاء الجسد وقذرني بكسر الذال قذر فعنا وقذرني الناس هكذا الناس هذا فعل وليا مفعول به قذرني اي كرهوا مخالطتي ونفروا عني واستاذوا من رؤيتي وعدوني مستقذرا من أجله قذر الوسخ هذا الأصل فهو مصدر قذر فهو قذر من باب تعب إذا لم يكن نظيفا وقذرته واستغذرته كرهته لوسخه من باب تعب أيضا قال هنا قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك لما زال عنه البراص الذي هو أكره منظر وكان لا يبرأ في العادة خيره في أنفس الأموال ليجمع له أكبر النعم البدنية والمالية اختبارا من الله تعالى فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك إسحاق أي ابن عبد الله ابن أبي طلحه راوي الحديث والظاهر أنه الإبل كما سات يعني قوله أو البقر هذا خطأ صوب أنه أنه الإبل كما يفيد السياق فيما فيما ياتي فأعطي ناقة عشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد غير منصرف عشراء فعلا وهي الحامل التي أتى على حملها عشرات أشهر أو ثمانية وقيل يقال لها إلى أن تلد وهي من أنفس الإبن قال فقال بارك الله لك فيها هذا بارك الله لك فيها هذا خبر بمعنى الدعاء بارك الله لك فيها خبر بمعنى الدعاء ويحتمل أنه خبر محض لأن هذا ملك لبأس أن يخبر عن شيء قد أوحاه الله تعالى إليه أي دعا له الملك بالبركة وهو مجاب الدعوة بإذن الله يحتاج هذا لنص كون مجاب الدعوة يحتاج إلى نص قال فأتى الاقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن وجلد حسن هكذا وجلد هذا حش هذه حش تحذف قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به وعابوني به فمسحه فذهب عنه ولم يكن البرء من عادته غالبا يعني الشفاء في هذه الأمور الثلاثة الغالب أنه لا, لا شفاء لها واعطي شعرا حسنا بعد أن كان أقرع يقذره الناس قال فأي المال أحب إليك جمع له بين النعمتين أزال عنه الضر وعطاه المال قال البقر أو الإبن والسياغذل على أنه البقر أول الإبن وهذا البقر كل بما حب واشتهى قال, قال البقر أو الإبن فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها كما مر أي دعا له الملك بالبركة كما دعا لمن قبله إما خبرا وإما, وإما دعاء وحاملا أي حبلا وأعطي بقرة حاملا أي حبلا ولم يقل حاملة لماذا؟ لأن الحملة خاص به بالإناث هذه للميز ضارب وضاربة لان عندنا النوعان لكن إذا اختص الوصف بالانثى لا نحتاج لا إلى تانيث هذه. ولم يقل حاملة لأن هذا نعت لا يكون إلا لي للإناث إلا لي الإناث ويحتاج إلى ماذا؟ إلى ها. إسقاط التاء. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه قال أن يرد الله الي في رواية علي بصري فأبصر به الناس ولم يقل بصرا حسنا قال بصرا أبصر به الناس يعني عنده قناعة مما يدل على, قناعت على قناعته بالكفاية فأبصر به الناس فمسحه ورد الله إليه بصره أي الذي لم يكن البرء من عادته قال أي المال أحب إليه قال الغنم فأعطي شاة والدا شاة والدا أي قريبة الولادة, قريبة الولادة أي ذات ولد وقال بعضهم الشاة الوالد التي عرف منها كثرة الولد والنتاج ودعا له به بالبركة كما مر قال فأي قال فأعطي شاة والدا فأنتج هذاني وولد هذا فأنتج هذاني هذاني الأبرص والأقرع وولد هذا هذا الأعمى ولد فعل ماضي معلوم من التوليد بمعنى الانتاج بمعنى الانتاج أنتج بفتح الهمزة والتاء أنتج أنتج في لغة كذلك قال النووي هكذا الرواية الأصل فيها ماذا فأنتج فأنتج هي الرواية قال فأنتج رباعي وهو لغة قليلة الاستعمال والمشهور نتج ثلاثي ولبعث ثانية الحديث على على ما هو قليل وممن حكى اللغتين الأخفش ومعناه تولى الولادة وهي النتج والإنتاج قال هنا أنتج بفتح الهمزة والتا وفي رواية فنتج وقال غير واحد بالضم أنتج فيها أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما والناتج للناقة كالقابلة للمرأة كالقابلة للمرأة معروف؟ وولد بتشديد اللام أي تولى ولادها تولى ولادها وهي بمعنى نتج في الناقة هكذا عندكم والناتج للناقة كالقابلة للمرأة وولد بتشديد اللام أي تولى ولاده وهو بمعنى انتج هذا العصم لأنه الذي ذكر في الحديث فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد بمعنى واحد يعني المرأة التي تتولى ولادة الأنثى الحامل قال رحمه تعالى هنا قال فكان لهذا أي الأبرص واد من الإبل ولهذا الذي هو الأقرع واد من البقر ولهذا الذي هو الأعمى واد من الغنم أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم قال ثم إنه اتى الابرص جاء الامتحان اولا أعطاهما ما أراده نعمة البدن ونعمة المال عنيد جاء الامتحان ثم إنه يعني الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته قيل الصورة في الجسم والهيئة فيه في الشكل واللباس احتمل واحتملناه بمعنى واحد أي أتى الملك في صورة الأبرص التي كان عليها أولاً لما اجتمع به وهو كونه أبرص فقيراً ترقيقاً لقلبه وإنما ذكره حالته الأولى ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه لأنه قال له ماذا فقال رجل مسكين وابن سبيل يعني مسافر وابن سبيل رجل خبر تداي محذوف تقديره انا رجل مسكين أنا رجل مسكين وكذلك وابن سبيل اي مسافر قد انقطعت بي الحبال في سفر حبال بالحاء المهمله والباء الموحده اي اسباب المعيشه في سفر وقيل الطريق طرق وفي روايه لمسلم بالياء المثنات التحتيه جمع حيله ولذا قال النووي وروي الحيل جمع حيلة أي لم يبق لحيلة أراد أنك كنت هكذا وليس بتعريض بل هو تصريح على وجه ضرب المثال والإهام أنه صاحب القصة ليتيقظ المخاطب كما أوهم الملكان داود انهما صاحب القصة وفي بعض نسخ البخاري الجبال بالجيم قال هنا فلا بلا لي اليوم إلا بالله ثم بك أي فلا وصول لي إلى مراد إلا بالله سبحانه ثم بك إظهارني لشده حاجته إليه قال أسألك جاء الامتحان بالذي أعطاك اللون الحسن وهو الله عز وجل والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة عدل عن الإعطاء أسألك هذا سؤال إعطاء استجداء لا سؤال استخبار أسألك استخبرك لكن أراد به الإعطاء أسألك بالذي أعطاك لم يقل بالله لأجل أن يذكره النعمة أن الذي أعطاه من الله عز وجل لم يكن حالفاً به أو سائلا به بغيرنا تعالى بل سأل بالله تعالى إنما سأل بالوصف من باب التذكير اسالك بالذي أعطاك اللون الحسن هو الله عز وجل والجلد الحسن والمال بعيرا يدل على أن الأبرص اعطيه أعطيه إذن قول هناك ابن اسحاق أو البقر غلط بعيرا أتبلغ به في سفري قال بعيرا منصوب بمحذوف تقدير وأسألك بالذي يعني أطلب منك بعيرا أتبلغ به أي اتوصل به من البلغة وهي الكفاية وفي البخاري أتبلغ عليه أي أتوصل عليه إلى مراد عدد عليه ما أنعم الله به ليكون, ليكون رق لقلبه فقال الحقوق كثيرا أي حقوق المال كثيرة عليه ولا أقدر على ادائها فلن يستطيع أن يعطيه اعتذر له أو حقوق المستحقين كثيرة فلا يحصل لك بعير وهو إنما أراد دفعه وليس بصادق بل هو كاذب فقال له الملك كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس رده إلى الحقيقه استفهام للتقرير هنا ألم نشرح لك صدرك تقرير ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال استفهام توبيخ يذكره ما كان عليه من قبل وما أنعم الله به عليه ليعترف لله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابرا كابرا عن, عن كابر نصب كابرا بنزع الخافض اي من كابر اصلها من كابر حذفت من فنصب ماذا كابرا أو سماعي مشهور عند النحاه انه سماعي لا ليس قياسيا الا في باب ان وان اي ممن يكبرني وهو الاب عن كابر له وهو الجد كابر عن كابر يعني اب عن عن جده قال نصب كابر بنزع الخافض أي ورث هذا المال من كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف فجحد نعم الله عليه مع قرب تجددها هنا هذا الشاهد جحد نعم الله تعالى مع قرب تجددها ومع تصريح السائل الخبير بما وجب عليه لها من الشكر الذي هو أعظم الأسباب في هذه النعم ومع شدة حاجة السائل فلم يقر لله بنعمة ولم ينسبها إليه ولا أد حقه فيها فحل عليه السخط لمبالغته في جحد النعمة وكفر مزديها فقال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت دع عليه إن كنت كاذبا وهو كاذب فصيّرك الله إلى ما كنت وإن كنت صادقا فأبقى الله تعالى عليك النعمة ابق الله عليك النعمه واتى بان شرطيه الداله على الاحتمال ان كنت كاذبا اذا كنت كاذب فرق بينهما او لا فرق بينهما ان هذه الاصل تدل على عدم الوقوع بخلاف اذا اذا كان ما بعد ما بعد ان او اذا اذا كان ما بعدهما واقعا او انه قريب الوقوع تعبر بإذا واما اذا كان بعيدا بعيد الوقوع تعبر بماذا بان دال على الاحتمال قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت أي ردك الله إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر أو رده بلفظ الماضي مبالغه في الدعاء عليه قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته لم يقل هيئتي اختصارا أو اكتفاعا وفي رواية البخاري قال في صورته أو هيئتي يعني موجود كذلك قال فقال له مثل ما قال لهذا اي قال للاقرع مثل ما قاله للابرص رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي اعطاك الشعر الحسن والجلد الحسن بقره نتبلغ بها في سفري ليس به ماذا الجلد الحسن اما الشعر فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا أي كرد الابرص على هذا السائل بقوله الحقوق كثيره فقال له الملك ألم تكن أقرع يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن عن عنكاب فقال إن كنت كاذبا وصيرك الله إلى ما كنت أي إلى ما كنت عليه قبل من القرع والفقر قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته أضد على أن الثاني كذلك قالها أي وهو هي أنه أعمى فقير وقال رجل مسكين وابن سبيل قد قطعت بي الحبال في سفلي فلا بل غالي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصلك وعطاك المال شئت نتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصني اعترف بماذا بالنعمة ترافق بنعمة الله تعالى وهو أحد أركاني الشكر ثلاثة فرد الله إلي بصني فخذ ما شئت ودع ما شئت هذا من الشكر بالجوارح خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فوالله هذا من الشكر باللسان جمعه أمور الثلاثة كان الثلاثة اعترف بقلبه قال فرد الله لي بصني هذا عن عقيدة فخذ ما شئت ودع ما شئت بجوارحه فوالله هذا بلسانه لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من ماله وقيل لا أشق عليك في الأخذ والامتنان لن أمن عليك يعني ولفظ البخاري لا أحمدك بالحاء المهمله والميم أي على ترك شيء أو أخذ شيء مما تحتاج إليه من ماله ويحتمل لا أطلب منك الحمد أي لا امتن عليك أو كذلك وكلها محتمنا قال فقال أمسك عليك مالك فإنما بتليت. والذي ابتلاهم هو الله عز وجل لأنه مرة فأراد الله أن يبتليها والله عز وجل هو الذي ابتلاهم فإنما ابتليتم يعني أنت ورفيقاك والمعنى اختبرتم هل تذكرون سوء حالتكم وتشكرون النعمة ربكم عليكم أو لا قال فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه أي البخاري ومسلم وهذا لفظه فالأعمى اعترف بنعمة الله عليهم ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركانها الإقرار بها ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما فيما يحب، وكفر صاحباه نعمة الله عليهما، فاستحقا السخط بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. بد من عمل قلبي اعتراف يعني يعتقد بقلبه أن هذه النعمة من الله تعالى لا ينسبها إلى غيره لأنه قد ينسبها إلى غيره باعتقاده وبلفظه إلى الله عز وجل صحيح قد يكذب حينئذ يأتي باللفظ ناسبا للنعمة الله تعالى وبقلبه لا ولذلك قال أولا اعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع بد من عمل قلبي والذل والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها صحيح؟ الذي لا يميز النعمة عن غيرها حينيذ كيف يشكر الشكر النعمة فرع عن تصور النعمة صحيح تصورات مقدمة شكر هذا من قبيل تصديقات حينيذ لابد أن يتصور حقيقة النعمة ما هي النعمة فيشكرها فمن لم يعرف النعمة لا يعرفها بل كان جاهلا بها لم يشكرها ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها من الذي أنعم بها لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعمة لكن جحدها فقد كفرها ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكرها أيضا تفعل القلب ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في رضاه وطاعته فهذا هو الشاكر لها لابد أن يجمع بين أركان الثلاثة قلب ولسان وعمل فلا بد للشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم هذه قاعدة عامة ليست بالشكر فقط عامة مطلقة كما مر معنا فيما يتعلق به بالتوحيد التوحيد علم وعمل لا يكفي هنا كذلك لو اعترف بالنعمة واعتقد أنها من عند الله تعالى ولم يقر بذلك بلسانه ولا بجوارحه لا يكون شاكرا هل يسمى شاكرا؟ شرع لا يسمى شاكرا كذلك لو اعتقد أن الله تعالى مستحق لأن يعبد دون ما سواه حينئذ إذا لم يعمل لا يكون موحدا ولو ترك الشركة صحيح؟ ولو ترك الشركة لا يكون موحدا لابد أن يضيف إلى العلم العمل وإلا ما كان موحدا وهذا عام إذا خاف الله تعالى لابد أن يثمر عملا أما مجرد دعوة أنه يخاف الله تعالى بقلبه لا يكفي لابد أن يعمل بالواجبات وأن يكف عن المحرما أما أخاف الله تعالى ثم ما يترك محرما إلا ركبه هاي يقبل منه لا يقبل منه كذلك ما يتعلق بسائر أعمال القلوب لابد أن يتبعها ب بعمل فلا بد للشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له وفي هذه وفي هذه وفي هذا الحديث أحسن وفي هذا الحديث انتهى كلام القيم رحمه الله عند قوله والخضوع له وفي هذا الحديث بيان حال من كفر النعمة ومن شكرها من كفر النعمة ومن شكرها وجواز ذكر من مضى ليتعظ به من سمعه لكن ما سماه قال اقرع ابرص الاخر يعني ياتي بالوصف لا اشكال فيه يعني ان تاتي بقصه ليست خياليه قصه حقيقيه فما ما تذكر اسماء لا باس به جائز شرعا ولا يكون من من الغيبه اما القصه التي لا وجود لها هذا لا يجوز كذب الذي يسمى بالروايات وجواز ذكر من مضى ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيه ولعله السر في ترك تسميتهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع. لا فائدة اصلا لا فائدة من ذكر أسماء إذن هذا باب يتعلق به نسبة النعم إلى الله عز وجل فإذا نسبه لغيره يكون قد وقع فيه في كفر وإن كان أصغر فيكون منافيا لكمال التوحيد الواجب قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية هذا الباب الخمسون من أبواب كتاب التوحيد للشيخ رحمه الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أراد به ما يتعلق بالشرك في الألفاظ كما مر معنا أن الشرك قد يكون في اللفظ فقط وهذا إذا لم يصاحب اعتقاد ويعبر عنه بأنه من جنس الشرك الأصغر ليس أصغر إنما من جنس الشرك الأصغر لأنه يكون شركا أصغر إذا اجتمع فيه اللفظ مثلا أو العمل مع الاعتقاد فإذا كان مجرد لفظ حينئذ نقول هذا من جنس الشرك الأصغر ولا نقول شرك الأصغر ولذلك لو, لو تاب من الحلف بغير الله تعالى ولكنه اعتاده بي بلسانه ولم يعتقده كان يعتقد يقول والنبي مثلا أو فلان ويحلف به ويعتقد أنه أهل للحلف هذا شرك أصال إذا لم يصل لحد الربوبيه وإذا تابه وبقي على لسانه جرى على لسانه ولم يعتقد هذا لن نقول أنه شرك أصال وإنما نقول هذا من جنس الشرك الأصال أو تعبر كما يعبر بعض ائمه الدعوة النجديه رحمه تعالى أنه من الشرك في الألفاظ شرك فيه في الألفاظ يعني مما يجب تركه هذا الذي عليه وسلم رحمه تعالى هنا فيه في هذا الباب باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما الآية أي أكمل الآية قال هنا شارح أول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من أبينا آدم وجعل منها زوجها يعني حواء وكذلك ليسكن إليها ويألفها يمتن تعالى على عباده بذلك هو الذي خلقكم من نفس خلقكم فطاب لي عموم بني من نفس واحدة وجعل منها زوجها إذا آدم حوى ليسكن إليها ويألفها يمتن تعالى على عباده بذلك وقيل في قوله فلما تغشاها وطئها حملت حملا خفيفا لم يثقلها إنما هو لطفة وعلقه ومضغه فمرت به استمرت عليه واستخفته فلما أثقلت يعني كبر الحمل كبر في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها دعا والله ربهما لئن اتيتنا صالحا بشرا سويا لنكونن من الشاكرين لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمه المتجددة فلما اتاهما صالحا ضمير هنا هل يعود الى ادم او يعود الى غيرهما هذا محل نزاع بين بين العلماء قال فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فلم يؤديا شكرها على الوجه المرضي بل اشركا في طاعه الله كما روي كما روي وهذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك كما سيذكره المصلي رحمه تعالى من أخذ عنه والصحيح انها من الإسرائيليات قال هنا كما روي بتسميته عبد الحارث ابليس يعني عبد الحارث هو ابليس من اسماءه وكان اسمه في الملائكه الحارث عبد الحارث ان عبد لغير الله تعالى جعل هذا الاسم بدلا من ان يقال عبد الله عبد الرحمن قال عبد الحارث الله الرحمن معلوم الحارث من هو ابليس اذا تعبيد لغير الله تعالى وهذا من جنس الشرك الاصل اذا لم يقصد المعنى اذا كان مجرد لفظ قال وكان اسمه في الملائكه الحالي ثم استطرد من ذكر الشخص الى الجنس هذا وصف لي للفظ او اسلوب من أساليب العربية لا باس به يقال استطرد يعني ذكر شيئا لمناسبه والسياق ليس فيه وانما ذكر الشيء كما يقال ما هذا الشيء بالشيء يذكر هذا هو الاستطراد لكن لا بد ان يكون لفائدة ليس حشوا لم يكن لفائدة هذا لا اشكال فيه ثم استطرد من ذكر الشخص إلى إلى الجنس فقال فتعالى الله عما عما يشركون أراد أن يجعل هذه الجملة منفكه عن آدم وحول أبدا من ذلك فتعالى الله عما يشركون استطرد من ذكر الشخص وهو آدم وحواء إلى الجنس يعني بني آدم يعني بني آدم فقال فتعالى الله عما يشركون جاء به بلفظ الواو هنا الجمع دال على الجمع ما قال عما يشركان الذي هو آدم حواء قال يشركون إذا لابد من جعله منفصلا عما سبب سبحانه فتعالى الله عما عما يشركون أي تنزه الله من إشراك كل مشرك في عبادته وطاعته وروى الترمذي عن سمرة مرفوعا ولا يصح لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فانه يعيش ورحوا في زمن التوحيد سمعت واطاعت ابليس سميه عبد الحارث فانه يعيش فسمته عبد الحارث النصبي فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وامره رواه الترمذي وحسنه ابن الجليل الحاكم وصححه وصححه لكن قال ابن كثير اورد هذا في التفسير قال معلول من ثلاثة أوجه يعني هذا الحديث الذي رواه سمرة مرفوعا معلول من ثلاثة أوجه وساق الروايات عن الحسن بغير هذا الوجه الأول أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه بن معين ولكن قال ابو حاتم الرازين لا يحتج به لا يحتج به الثاني أنه رؤيا من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا هنا قال مرفوعا ورؤيا ماذا؟ أنه من اجتهاده ومن قوله من رأيه الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا بغير هذا إذن هذه علة أم لا؟ هذه علة وعله به من ثلاثة أوجه أولا أن عمر بن إبراهيم هذا قال في رازي لا يحتج به ثانيا أنه رؤيا من قول الحسن ليس مرفوعا ثالثا أنه رؤيا قول يخالف هذا النص فلو ثبت عنده الحديث هل يخالفه؟ جواب له هذا الأصل لو ثبت عنده هذا مرفوعا لما عدل عنه وله قول آخر أصح قال هنا لكن قال ابن كثير معلول من ثلاثة أوجه وساق الروايات عن الحسن بغير هذا وقال هذه أسانيد صحيحة وهو من أحسن التفاسير وأول ما حملت عليه الآية وقد حكى ابن جرير الإجماع على طريقته بالإجماع على أن المراد بالآية آدم وحواء حيث قال في تفسيره وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى بقوله فلما أتاهما صالحا جعلا لهم شركاء فيما أتاهما في الاسم لا في العبادة يعني من فسر هذه الآية بآدم حواه وجب عليه أن يحمل ماذا أن يحمل هذا الشرك الوارد في الاسم لا في العبادة لأنه في العبادة يكون هذا شركا أكبر ولا شك أن آدم نبي اختلف في كونه رسولا وهما والرسول والنبي معصمان منه من الشرك وإذا كان كذلك فوجب حمله على الشرك الأصغر شركي قال في الاسم لا في العبادة وأن المعنية بذلك آدم وحواء لإجماع الحجج من أهل التأويل على على ذلك جماعه المفسرين على على هذا بل ذهب بعض من الشخص لئما رحمه تعالى أنا من خالف هذا إنما إنما يكون قد أخذ بتفاسير أهل البدع وليس به بتفاسير السلف يعني أكثر اقوال السلف على أن المراد بالآية آدم وحواء قال هنا نقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب عمرو قال هنا اتفقوا اتفاق الاجماع على طريقه المتقدمين على تحريم كل اسم معبد لغير الله لا يجوز تعبيد الاسماء الا لله تعالى لأنه شرك في الربوبيه والإلهية فإن الخلق كلهم ملك لله وعبيد لهم استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته والعبودية عبوديتان عبودية عامة هذه تشمل كل مخلوق يدخل فيها الكافر كذلك كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عام كل من في السماوات هذا يشمل الكافر ليست من خصائص المؤمن وعبودية خاصة بأهل الطاعة والاخلاص كما قال تعالى ولذلك قال العلم الربوبية تجمع والألوهية تفرق نعم الربوبية تجمع والألوهية تفرق تجمع ماذا؟ كل من كان مخلوقا لله تعالى فهو داخل في ربوبيته لا يخرج عنه البته وأما الإلهية هذه تفرق المؤمن عن الكافر بد من فيصل بد من تمييز خاصه بأهل الطاعة والإخلاص كما قال تعالى ليس الله بكاف عبده ونحوها وابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري الجهمي صاحب التصانيف توفي سنة أربعمائة وستة وخمسين الجامعة ذي من عندي وله اثنان وسبعون سنة وقوله اتفقوا مراده اجمعوا لأنه لا لا يوجع الحجة بعض الناس يأتي مسألة عقديه قال ابن حزم هذا انتبه وقال وقوله اتفق مراد أجمعه لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين وكان الكثير على أنه مراد به الإجماع إذا مقصود حكاية الإجماع مقصود حكاية الإجماع. قال كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك كعبد النبي وعبد, الع... وعبد علي وكان أهل الجاهلية يعبدون أولادهم لآلهتهم كعبد اللات وعبد مناة وقال ابن القيم غيره لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة نحو ذلك وكيف تجوز قد أجمع على تحريمها أجمع على على تحريمها وأما قوله تعس عبد الدينار فيما مر معنا الحديث فلم يرد به الاسم أراد به ماذا الوصف ليس عالما قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال تاعس عبد الدينار هل يوجد شخص اسمه عبد الدينار إنما هذا من قبيل الوصف القبيل الوصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم به بذلك فلم يرد الاسم وإنما راد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم فرضي بعبوديتها عن عبودية الله تعالى وأما قوله النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد الموت طالب هذا ليس باب الإقرار هذا باب باب الخبر ولا يلزم من يكون كمن يحكي الكفرة ها ليكون مقرا به الجواب لا قالوا أما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره, دون دون غيره يعني لا بأس أن تحكي لو وجد شخص من عائلتك أو غيره يسمى عبد علي أو عبد حسين لا بأس قال عبد حسين وقال وذهب إلى خيره ليس من باب الإنشاء إنما هو من باب الإخبار قال والإخبار بمثل ذلك على وجه التعنيف المسمى لا لا يحرم فلا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة لأنه قال حاش عبد المطلب صوب أنه داخل يعني من المحرمات أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا ليس تسمية حتى يقال ماذا نستثني عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب يقول هذا ذكره ماذا من باب الاخبار. ليس من باب التسمية والانشاء فلا وجه لتخصيص ابي محمد ذلك بعبد المطلب خاصه فقد كان أصحابه يسمون ماذا بني عبد الشمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باب الخبر فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فيجوز فيه ما لا يجوز فيه في الإنشاء وقسه على ماذا على حكاية الكفر كفر يحكى قال كذا وقال كذا وانت لا تعتقد معناه وإن من باب ماذا نقل اللفظ فقط قال هنا حاشا عبد المطحاشة أي أنه مختلف فيه لم يتفقوا عليه والصحيح أنه لا تجوز التسمية به كذلك لا عبد المطالب غير مطلقا تعبيد الاسم لغيرنا تعالى ممنوع شرعا والدليل الذي سدل به على عبد المطالب يعني يجوز أن تسمي عبد المطالب هذا المراد يكون ماذا في خلاف ويستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطالب قل لا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى جد عبد المطالب وإنما أخبره ولا يحتاج إلى تغيير إنما قد تغير اسمك انت لو, لو حصل خطأ من الوالدين وسموك باسم غير شرعي ويكون اسم أبيك هو غير شرعي أصلاً وجدك وجد جدك أسماء غير شرعية أنت لست ملزماً تغير هذه وليس, لا وليس جائزا لك أصلاً وإنما تغير اسمك فقط وما عداه فيبقى على, على أصلهم قال حاشا عبد المطلل استثناء من العموم أي فلم يتفقوا على تحريم التسمية به ولم يتفقوا على تحريم التسمية به وكذلك يعني فيه خلاف والصحيح التحريم لا فرق وما عداه مجمع عليه قال لأن أصله من عبودية الرق وذلك أن عمه المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قدم المدينة أراد أن يبين لماذا قيل عبد المطلب سبب التسمية وكان ابن أخيه هذا نشأ في أخواله بن النجار من الخزرج. لأن هاشما تزوج فيه امرأة فجاءت منه بهذا الابن وسماه شيبة عصر اسمه شيبة فلما شب في أخواله صار شابا وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته فقدم به وهو رديفه فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر شمس ضربته قال فحسبوه عبدا للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب هذا عبد المطلب نظره باللون والهيئه فعلق به هذا الاسم ولزمه فصار لا يذكر ولا يدعى الا به فلم يبق للاصل الذي هو اسمه معنى المقصود، فلم يبق للاصل معنى مقصود يعني العبوديه يعني العبوديه وايضا يجوز في الاخبار ما لا يجوز في الانشاء كما يقال بنو عبد شمس وبنو عبد الدار ونحو ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد قد صار معظما في قريش والعرب فهو سيد قريش وأشرفهم في جهليته وهو الذي حفر زمزم وصالت له وفي ذريته من بعده وابن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أحد بنيه وتوفي في حياة أبيه بالمدينة قدمها يمتار تمرا وله ثمانية عشرة سنة وقيل أكثر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه آمنة وتوفيت أمه بالأبواب راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخواله بني عدي بن النجار وهو ابن ست سنين وأشهر وحملته, مولا وحملته مولاته أم أيمن إلى جده فكان في كفالته إلى أن توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين فاوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وآواه ونصره إلى أن توفي قبل الهجرة من ثلاث سنين ثم اشتد اذى المشركين له فهاجر إلى المدينة قال وعلي بن عباس رجع إلى إلى الآية وعلي بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية المترجم بها قال لما تغشاها أي حواء ضمير يعود إلى حواء لما تغشاها ادم أي وطعها حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة وهذا مما يدل على بطلان القصة الذي يريد أن يغوي لا يقول له أنا الذي فعلت معك في المرض وإنما يأتي مباشرة أنا صاحبكم الذي اخرجتكما من الجنة لا تطلعاني أو لا جعلنا له قرني أيل يعني الولد قال قرأ قرني بالتثنية والإضافة وأيل بفتح الهمزة وكسر المثناء التحتية المشددة ذكر الأوعان جمع وعل وهي الشات الجبلية يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعن فيخرج من بطنها فيشقه هذا يقدر عليه ابليس يجعل له قرنين ما يقدر ومن آمن بذلك هذا شرك أكبر ليس شركا اصغر صحيح ها. من اعتقد أن إبليس يقدر أن يجعل للولد قرني أي أو يجعل له ذيل أو نحو ذلك أو خمسة أرجل من اعتقد أنه يقدر على ذلك جعله قدرة فيما يتعلق بالخلق هذا شرك أكبر وليس ببياضة فالقصة في نفسها بذاتها فيها ألفاظ منكره قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما أي بغير ما ذكره ويزعم أنه يفعل بها بهما غير ذلك لما يعرفان منه أنه صاحب مكر وخديعة فإن لم يطيعاه كادهما لكن لا يكون مكيد به بتغيير خلق الله تعالى هذا لا قدرة له البته مطلقا هذا قال هنا سمياه عبد الحارث قال سعيد بن جبيل كان اسمه في الملائكة الحارث وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به صورة الإشراك لما قالوا بأن الآية في آدم لابد من التأوين لابد من تلطيف معنى الشرك هنا لا يمكن يحمل على الشرك الآك قطعا هذا هذا مقطوع به نظر في هذه الآية تجعل اولا آدم عليه السلام نبي وهو معصوم عن الشرك الأكبر ولا شك وعلى الصحيح كذلك الشرك الاصغر الأنبياء معصومون من الشرك مطلقا. هكذا حكاة الاجماع فيحمل على الشرك الأكبر والأصار حينئذ تنظر في هذه الآية بهذا الاعتبار قال هنا قال سعيد بن جبير ليكون قد وجد له صورة الإشراك به فأبى ان أن يطيعاهم لما يعلمان من الشؤم في طاعة لإخراجهما بها من الجنة من الطعام فخرج ميتا يعني مرة الأولى ابتلاء من الله سبحانه وامتحانا لابوين ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبايا ان ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد وهذا من الامتحان فإن الإنسان لا عزم له وإن عايل ما عساه أن يعايل من الآيات إلا بتوفيق الله فإن طبيعة البشرية تغلب عليه فسمياه عبد الحارث أطاع إبليس فلذلك قال فذلك فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وراه غيره عنه عن غيره بنحوه قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته يعني فصل بين الطاعة وبين العبادة حينيذن الطاعة يكون فيها شرك أكبر وشرك أصغر قال ولم يكن في عبادته أي أنه ما أطاعاه في التسمية لا أنهما أطاعاه فيه في العبادة قال المصنف وفيه أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها على هذا المعنى اشكال زال لكن ليس ظاهرا من النص الذي أورده عن ابن عباس ليس ظاهرا وإنما لو جعلنا بهذا المعنى نرجع إلى الآية نفسها ذاتها فقط دون اعتبار لما روي عن ابن عباس قال وفيه أن هذا الشرك مجرد تسمية لم تقصد حقيقته يعني شرك في الالفاظ شرك فيه في الالفاظ قال هنا وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال اشفقا ألا يكون إنسانا الا يكون انسان اي خاف أن لا يكون الولد إنسان هذا كيف هذا, هذا يكون شرك اصغر ها طبق القواعد لا تخاف هل هذا شرك اصغر لا لا يمكن الا يخاف ان لا يكون الولد انسانا بل خاف ان يكون بهيمه او غير تام الخلقه وهل ابليس له قدره بذلك وكانت عائشه رضي الله عنها اذا بشرت بالمولود لم تسأل أذكر هو أم أنثى بل تسأل عن خلقته هل هو ولد سوي أو لا وفيه ولكن هذا لا يدل على أن إبليس له تاثير هذا عموما على إشكال فيه وفيه أن هبة الله للرجل البنت السويه من النعم قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيره سعيد بن جبير حسن مراد به البصري لكن المذكور والمحفوظ عن الحسن غير هذا القول غير هذا القول لكن الحسن محوظ عنه غير, غير هذا ولا هنا أي ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين كالسد بغيرهم وذكره غيره عن غير واحد من الصحامة والتابعين وقال ابن كثير كأن أصله والله أعلم ابن كثير رد هذه الجواية عن عباس لم يعتمد يقول هذا ما عن بني إسرائيل وهذا حاش آدم وحواء أن يقعا في هذا الفعل لكن الذي سوغ لي كثير من أهل علمه وما ذكره الشيخ رحمه وتعالى أنه مجرد شرك في الألفاظ ليس شركا أكبر ولا ولا أصار باعتبار الحقيقة حينئذ لا يكون يكون من جنس الذنوب ومعلوم أن الذنب قد دقع الذي ودون الكفر والشرك مما لا علاقة له به بالنبوة أو لا يكون من خوار المروء قد دقع من النبي ما إيش فيه لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغان على على قلبه فقال بعض كثير رحمه تعالى كان اصله والله اعلم ماخوذ ما من اهل الكتاب من أهل الكتاب وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا وكذلك مذهب الحسن أنه ارجح وانه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء وإنما المراد المشركون من ذريته ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون ختم الايه به يشركون الدال على الجمع وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بادم وقال ايضا عن بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا الذي هو أثر سمر السامق والنضعيف ثلاث علل لو كان محفوظا لما عدل عنه هو ولا غيره فدل على أنه موقوف ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب وقال ابن قيم الله تعالى النفس الواحدة في الآية وزوجها آدم وحواء واللذان جعلا له شركاء فيما اتاهما المشركون من أولادهما لا يرجع إلى آدم وحوام قرني أيل نحو ذلك هذا باطل ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال إن احببتما أن يعيش لكم ولد فسمياه عبد الحارث ففعل فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك وهذا هو الحق في هذه الآية ليس المقصود بها آدم ولا حواء وابن عباس إنما أخذ بعض أهل الكتاب ولا إشكال فيه ينظر فيه باعتبار العصر والقصة باطلة والقصة باطلة لا تصح والقصة باطلة من وجوه اولا ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تفسير الآية ليس هناك اثر وهذا من الاخبار التي تتلقى عن الوحي فقط لأنه يتكلم عن آدم صحيح أم لا إذا لابد من من وحي ليس عندنا خبر يقين إلا الوحي فإذا كان ثم خبر عن فعل آدم حواء لابد من ماذا لابد من وحي والله عز جمان الصفي في القرآن على أن إبليس أتى آدم أو حواء وقال سميه عبد الحارث الأخير انما هذا مما أخذ من بني اسرائيل. إذا ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأخبار التي تتلقى عن الوحي فقط ثانيا أنه ذكر أنهم وقعا في الشرك ولو في الطاعة ولم يذكر أنه ما تاب منه ليس فيه ذكر التوبة وهذا ليس من سياقات القرآن القرآن إذا جاء شيء من متعلق بالانبياء والصالحين والمؤمنين إذا ذكر ذنبا ذكر ماذا التوبة منه هنا لم يذكر التوبة إنما قال تعالى عما يشركون تهى فعلوا الشركة ما تابا إذن على ظهر النص آدم ما تاب وهذا يحتاج ولم يذكر أنه ما تابا منه فإن تابا فلا يليق بحكمة الله وعدله أن يذكر الخطأ ولا يذكر التوبة ثالثا أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء والأولى حمل على شرك الأكبر هذا يقينا والأصغر كذلك الرابع اعتذار آدم اعتذار آدم في حديث الشفاعة بأكله من الشجره وهو معصية فلو وقع من الشرك لكان اعتذاره به أو لا صحيح نعم قامسا قول إبليس في القصة أنا صاحبكما إلى اخره وهذا لا يقوله من يريد الإغواء هذا غبي هذا السادس قوله لأجعلن له قرني أيل هذا لو صدقه لكان شركا في الربوبيه شرك أكبر نعم تبين هذا سابعا قوله في الآية فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع ولو كان آدم وحواء قال عما يشركون عما يشركون فمعنى الآية على الصحيح النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، والذين له شركاء المشركون من أولادهم أو ما ذهب ليهم القيم رحمه الله تعالى أو نقول المراد جنس الزوجة والزول كما ذكره الشوكان ورينه على كل هذا ما ذكره مصرم رحمه الله تعالى ولا يعيب الكتاب لانه جرى على ما عليه. أهل العلم قاطبة قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية هذا الباب الحادي والخمسون من أبواب كتاب التوحين ولله الأسماء الحسنى هذا فيه حصر قدم حقه التأخير أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أراد الرد على من يتوسل بذوات الأموات وأن المشروع التوسل بالأسماء الحسنى التوسل بذوات الأموات هذا من البدع وإذا كان ميتا هو من الشرك وان المشروع التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والاعمال الصالحه يعني التوسل نوعان توسل مشروع وتوسل ممنوع ثم الممنوع قد يكون بدعه وقد يكون شركا قد يكون بدعه وقد يكون شركا قال وقوله ولله الأسماء الحسنى اخبار عن نفسه الشريفه أن له اسماء وأنها حسنة أسماء وصفها بكونها حسنا اي بالغه في الحسن غايته يعني قد بلغت الغايه اي المنتهى في الحسن لا حسن بعده وهذا من خصائص اسماء الرب جل وعلا فليس في الأسماء أحسن منها ولا اكمل ولا يقوم غيرها مقامها يقوم غيرها مقامها لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض يعني لو قيل الرحمن أريد به كذا ليس مراد به ماذا أنه مرادف من كل وجه وإنما هو تقريب لي للمعنى لا ريب لا شك ليس معناه مرادف له من كل وجه قال ليس بمرادف محض بل هو على سبيل التفهيم والتقريب فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأكمله, وأكمله وأتمه معنى وابعده عن شائبة النقص فله من صفه العليم علمه بكل شيء عليم اسم يدل على صفه العلم إذا بلغ الغايه في ماذا في العلم فانه يوصف من كل صفه كمال باكملها وأجلها واعلاها فالعليم الخبير اكمل من الفقيه العارف والكريم الجواد اكمل من السخير قال هنا فله من صفة العليم علمه بكل شيء دون العالم الفقيه دون العالم الفقيه والسميع سمعه بكل شيء دون السامع والرحيم رحمة بالمؤمنين دون الشفيق يعني ثم فرق بين السامع وبين السميع قطعا السميع اكمل من السامع وكذلك ماذا العليم اكمل من من العالم والرحيم هذا اكمل من الشفيق والكريم الجود والكرم يعني دل على الجود والكرم دون السخي وهكذا سائر أسمائه يجرى على نفسه أكملها وأحسنها ولا يقوم غيره مقامه فاسماؤه جل وعلا أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره لا يجوز كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه باب الأسماء توقيف وباب الصفات توقيف مرد إلى السمعين لا يثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وليس تم اجتهاد للبتة قال كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي أو قف على السماع بخلاف الإخبار أو الأخبار يجوز الوجهان إخبار اولى بخلاف الإخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا وقوله فادعوه بها اي اسألوه وتوسلوا إليه بها ودعاؤه بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة ما معنى الإحصاء جمعها وحفظه وتعبد بها متفق عليه المرتبة الأولى إحصاء ألفاظه وعدده جمعه من الكتاب والسنة الثانية فهم معانيها ومدلولها الثالثه دعاؤه بها كما في الآية وهو نوعان دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى كذلك لا يسأل إلا بها فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم كقول ماذا ربي اغفلني لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم لا يقول رب ارزقني مالا إنك أنت الغفور الرحيم صحيح ولما قلت الرزاق كريم والأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين لحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو الثارتاء يعني فردت بعلمه أو الثارت به في علم الغيب عندك دل على أن بعض الأسماء لا يعلمها لا نبي ولا ملك لأن قوله ماذا سأثرت به في علم الغيب عندك دليل على التخصيص إذا هذا هذا الذي سأثر الله تعالى به من الأسماء يعلمه ملك مقرب الجحولة ولا يعلم كذلك نبي ولا ولا رسول والحديث رواه أحمد الحبال في ويره ويرهما هو صحيح ثابت والحديث جملة واحدة حديث السابق إن لله تسعة وتسعين اسمه وقولهم من أحصاه دخل الجنة صفة لا خبر مستقل يعني هل ورد وردا يجيب عن إشكال هل أسماؤه جلوا على من في تسعة وتسعين فقط لا يزيد عنها لا ليس هذا مرة وإنما هي أكثر اختار الله تعالى منها ماذا هذا العدد وجعل له ماذا ميزة خاصة من أصحاها دخل الجنة ما زاد لا إشكال فيه أو ثابت لا يكون داخلا في النص قال وقوله من أصحاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقين لئلا يتوهم الحاصر بالتسعة والتسعين اسم فلا تدخل تحت حاصل ولا تحد بعدد والمعنى له سبحانه أسماء متعددة كثيرة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وأكثر التسعة والتسعين في الكتاب والسنة يعني القرآن والسنة هل الأسماء التي في القرآن والسنة محصورة في تسعة وتسعين هي أكثر بكثير من ذلك لكن من اختار منها هذا العدد وعلم معناها وتعبد حينئذ يكون الثواب مرتبا عليهم قال وما جاء في الترمذي وغيره من عدها فذكر جماعة من الحفاظ المحققين أن سردها مدرج فيه يعني ليس بصحيح وإنما وقف عند قول من دخل الجنة قال الحافظ ابن حجر فليس العلة عندهم يعني البخاري ومسلم مطلق التفرد بل احتمال كون السياق مدرجا من بعض الرواة ويؤيدهم مخالفه الرواية الأخرى لآتي ذكره في السياق الأسماء وقال ابن حزم قد جاءت أحاديث في احصاء تسعة والتسعين اسماً مضطربة لا يصح فيها شيء أصلاً يعني لم تثبت كلها ضعيفة كلها ضعيفة قال هنا وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن اجتهدوا وقوله نعم اجتهدوا قال ابن لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن المسلم يعني الاستهاد ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم مما جمعه الوليد بن المسلم عن شيوخ من أهل الحديث وفيها حديث ثابت وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها غير, غير هذين النوعين من جمع بعض السلف ذكروا في الفتاة الجزء الثاني والعشرين صفحة 482 قال هنا وقوله وذروا الذين يلحدون في اسمائه ايتركوهم أي واعرضوا عن مجادلتهم سيجزون ما كانوا يعملون وعيد شديد وتهديد اكيد يلحدون يشركون غيره في اسمائه كتسميتهم الصنم الها هذا من الالحاد والالحاد فيها الميل بالاشراك والتعطيل والنكران قال قتاده يلحدون يشركون وعن ابن عباس الالحاد التكذيب وداخل كذلك ليس حصرا هذا من باب ذكر بعض أفراد الإلحاد وعنه إلحاد الملحدين أن ادعوا اللات في أسمائه وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف فالإلحاد فيها إما بجحدها أو بجحد معانيها وتعطيلها أو تحريفها وإخراجها عن الحق يعني ما فعله الجهمية والمعتزلة والأشاعر من التحريف داخل فيه في الالحاد وليس الالحاد التكذيب فقط أن يرد الرحمن لا ليس بثابته بل لو اثبته وحرفه يكون ماذا يكون الحاده اما لللفظ والمعنى أو للمعنى دون للمعنى اللفظ قال أو جعلها أسماء لهذه المخلوقات وحقيقة الالحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها وادخال ما ليس من معانيها فيها كذلك إذا اضاف اسما ليست من ليس من اسماء الله تعالى يعتبر من من الالحاد الا ما كان اجتهادا فمن حسن هذا الحديث الذي ذكره ابن تيمين أنه مدرج وغيره حينئذ أنه أمر واسع لكن لو تعمد ذلك وقصد للي هوى أما إذا كان مجتهدا ولا إشكا أنه لا يدخل به في الإلحاد قال وإدخال ما ليس من معانيها فيها وإخراج حقائق معانيها قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإلحاد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو أنواعه احدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز وتسمية الصنم إلهة وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم والهتهم الباطنة قال الثاني الثانية هنا قال فالعاصل قال الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له موجبا بذات أو علة فاعلة بالطبع يعني سموا الله تعالى بأسماء من عند انفسهم هذا يعتبر من؟ من الحاد. الثالث وصفه بما يتعالى عنه يتقدس من النقائص كقول اليهود إن الله فقير هذا من الحاد وقولهم يد الله مغلولة وغير ذلك مما هو الحاد في أسمائه وصفاته الرابع تعطيل الأسماء الحسنة عن معاني هذا داخله يعني تحريف ومن ومنح نحوهم تعطيل الأسماء الحسنة عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية انها الفاظ مجرده لا تتضمن صفات ولا معان فيطلقون اسم السميع ويقولون لا سمع له سميع بلا سمع عليم بلا علم يمكنون الصفات ويثبتون ماذا الاسم اللفظ فقط ومر معنا انه لا فرق بينهما من أنكر المعنى كمن أنكر ماذا اللفظ لا فرق بينهما قال فيطلقون اسم السميع ويقولون لا سمع له ونحو ذلك قال وهذا من اعظم الحاد فيه عقلا وشرعا وفطره ولغه وهو يقابل الحاد المشركين فإن اولئك اعطوا أسماء وصفات لألهتهم هؤلاء سلبوا صفات كماله وجحدوها وعطلوها وكلاهما ملحد في أسمائه قال الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا فهذا الحاد في مقابله الحاد المعطلة فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه قال هنا فجمعهم للحاد وتفرقت بهم طرقه يعني هؤلاء كلهم ملحدون ولكن اختلفوا في في الطريق والذي عليه اهل السنة والجماعه إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف أو تعيين كنه الصفة أو حكاية كيفية الصفة ولا تمثيل أو التشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل تحريف هذا إما لفظي وإما معنوي ما وإما واما معنوي والتعطيل هو جحد الصفات وانكار قيامها بذات تعالى ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال اما إنكارا كليا وإما انكارا جزئيا والبحث في هذه المسائل في محله باصطي ونحويا قال كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلامه في الصفات فرع على الكلام في الذات ما يقال في الذات يقال في الصفات قال يحتذي فيه حذوه ومثالهم فكما أنه يجب العلم بأن لله تعالى ذات حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات حقيقة قال فكما أنه يجب العلم بأن لله ذات حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين ما تقول في الذات تثبت كذلك في الأسماء والصفات قال فمن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا كفر أكبر ومن شبه الله بخلقه فقد كفر يعني كفرا أكبر ومن أوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي ومعلوم الحكم الجهمية عند السلف فقد اتبع, قد اتبع غير سبيل المؤمنين وقال رحمه الله مقيم ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسامه ما يرجع إلى نفس الذات يعني أسماؤه جل وعلا مدلولها وكذلك ما يكون من قبيل الخبر أنواع منها قال ماذا ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود ذات مرض به الذات والموجود كذلك يرجع إلى, إلى الذات وما يرجع إلى أفعاله جل وعلا كالخالق والرازق والتنزيه ولا ولابد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحق يعني من أسمائه ما يدل على على التنزيه والتنزيه هو عدم حينئذ هل المراد ذات العدم؟ قلنا لا ما يتعلق بأسماء رب جل وعلا لابد أن يستلزم ماذا؟ إثبات كمال ها ضده النفي إذا نفي عن الله تعالى فهو لكمال ضده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي أو لا؟ نفي لماذا؟ لكمال حياته قيوميته إذا لابد من إثبات كمال الضد قال والتنزيه المحض عن الخالص، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض، نفي محض هكذا هذا ليس في كمال، لابد أنه لماذا نفينا لأنه متصل ب بالنقي، كالقدوس السلام قال والاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، لا يختص بصفه معينه بل دال على معان نحو المجيد. العظيم الصمد هذا يدخل تحته عدة معاني كثيرة فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة قال وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر الجمع بينهما وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد إذا جاء به الغني الحميد حينئذ الغني له معنى والحميد له معنى وتركب الإسمين يدل على زيادة معنى هذا مراده رحمه تعالى وينظروا في كل مقام به بحسبهم الغني صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمدهم وثناء من اجتماعهم وكذلك الحميد المجيد العزيز الحكيم قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وذكره فيما فيما سبق قال صوابه عن القتاده كما تقدم اسناده صحيح ليس عن ابن عباس وانما هو عن عن القتاده واسناده صحيح وعنه سموا اللات من الإلهي والعزة من العزيز يعني اشتقوا من اسماء الله تعالى ماذا اسماء الاصنامهم وعن الاعمش قال هنا رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس اسناده ضعيف وكذلك أثر الاعمش عن مجاهد اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من من العزيز قال عن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها كما مرة يعني داخلون فيه معنى الحاد يدخلوا شيء ليس ليس منها أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه ومن زاد فيها فقد ألحد لأن توقيفيه كما كما مرة أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسمي بها نفسهم ولم يسمها ولم يسمه بها رسول صلى الله عليه وسلم كتسمية الله من الإلهي ونحوه والأعمش اسم سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه ثقة حافظ ورع أُلِد سنة 61 ومات سنة 47 ومئة إذن هذا ما ذكره رحمة الله تعالى متعلق به الأسماء والصفاته مر معنا في شرح الوسطية والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين